النشرة الإخبارية. النشرة الإخبارية وانشروا البشرى جميعا وانثروا أغلى الورود وارفعوا التكبير دوما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الاثنين السادس عشر من شهر ربيع الأول لسنة 1439 للهجرة نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين عمليتان استشهاديتان تضربان تجمعين للجيش النصيري شمال غرب البوكمال وإسقاط طائرة حربية في محيط المدينة مقتل وإصابة أكثر من عشرة مرتدين بينهم مدير الاستخبارات الأمنية في مدينة جلال أباد البداية من ولاية الفرات وبفضل الله وحده تمكن اثنان من فرسان الشهادة من تفجير سيارتيهما المفخختين في تجمعين للجيش النصيري غرب قرية الصالحية شمال غرب مدينة البكمال، حيث استهدف الاستشهادي أبو بكر البيلاوي تقبله الله رتلاً للمرتدين ما أسفر عن تدمير دبابة وثلاث عجلات الرباعية الدفع بينما فجر الاستشهادي الثاني عجلته في تجمع آخر للمرتدين ما أسفر عن هلاك وإصابة العديد منهم يأتي هذا فيما منى الله على المجاهدين بإسقاط طائرة حربية للجيش النصيري في محيط البوكمال ولله الحمد والمناه وفي وقت سابق تم تدمير عربة بي ام بي إثر استهدافها بصاروخ موجه غرب قرية الصالحية وتدمير آلية تحمل مدفع رشاشا ويعطاب دبابة من نوع تي تسعين للجيش النصيري وميليشياته غرب حقل الورد إثر استهدافهما بصاروخين موجهين كما تم استهداف ثكنات الجيش النصيري وميليشياته بقرية الحمدان بعدد من قذائف الهاون نسأل الله النكاية فيهم أما في ولاية خراسان فقد تمكنت مفرزة أمنية من ركن سيارة مفخخة أمام مبنى إذاعة عكاس في مدينة جلال أباد بنانجرهار ثم استهدفت المبنى بقذيفة صاروخية وعند وصول المرتدين من الشرطة والقوات الأمنية فجر المجاهدون السيارة المفخخة وعبوتين ناسفتين في جموعهم ما أدى إلى مقتل أكثر من عشرة مرتدين بينهم مدير الاستخبارات الأمنية في مدينة جلال أباد من جانب آخر تم اغتيال عنصر من الشرطة الأفغانية المرتدة إثر استهدافه بأعيرة نارية في المدينة ذاتها ولله الحمد والمناه وإلى ولاية الخير حيث قتل عدة عناصر من الجيش النصيري وأصيب آخرون وتمكن المجاهدون من السيطرة على ثكنة لهم عقب هجوم على مواقعهم غرب قرية دوير ولله الحمد وفي ولاية ديالى وبفضل الله تعالى تم قتل جندي رافضي قنصا في منطقة الوقف أما في ولاية دمشق فقد تم قنص عنصر من الصحوات على جبهة يلدا كما تم استهداف مواقع الجيش النصيري في بلدة سبينا ومعمل باردة جنوب مدينة دمشق بعدد من قذائف الهاون نسأل الله النكاية فيهم أخيرا إلى ولاية كركوك حيث قتل أربعة عناصر وأصيب آخرون من الحشد الرافضي بتفجير عبوة ناسفة قرب قرية الشجرة غرب مدينة الحويجة ولله الحمد وفي ختام نشرتنا هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين عمليتان استشهاديتان تضربان تجمعين للجيش النصيري شمال غرب البوكمال وإسقاط طائرة حربية في محيط المدينة مقتل وإصابة أكثر من عشرة مرتدين بينهم مدير الاستخبارات الأمنية في مدينة جلال أباد. وفي الختام تقبلوا تحية إخوانكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسم أهفاد القروض، ونشور البشرة جميعا، وانثور أغلى الورود، ورفعوا. Kebira doa, wahai tuah, wahai tuah, wahai tuah,